وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلا قد جاء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 في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 119. فإذا هي تمور 110. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 وعذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلك لي الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا